متراحمين ت ر ا ح ي و ن ¡Gracias! We are not h e o l y o n e h a in the w o r l والحمد لله ك ث ي ر ا وسبحان الله ك ر ه الهدى ل شركه وأعز دعويه غير ربحيه و ذات مضمون اجتماعي وعلى أ ص ح ا ب س ي د ن ا محمد و ع ل ى أمصار س ي د ن ا م ح م د وعلى و أ ز ا ج س ي د ن ا محمد و ع ل ى ذرية سيدنا محمد وسلم محمد ت س ل ي م ا كثيرا ه سبحان الله ب ك ر ة و أ ص ي ل ا لا إ ل ه إ ل ا الله وحده صلاه و ع ه ونصر ع ذ ا ه و أ ع ز ذ ا ه و ه ز م ا ل أ ح ز ا ب وحده لا إ ل ه إ ل ا الله ولا نعبد إ ل ا إياه مخلصين ل ا موسوعه صل ل ع ي د محمد ن ا ل النابلسي محمد و د ن ا م م ح للعلوم ى ا ل ى و ا س ل ا م وسلم ت ي م ا كثيرا you